وَنَحْنُ نَتَرَبصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَاكُم مُّتَرَبِّصُونَ قُلْ آمَنَ قَوْمِي بِالْأَخِرَةِ أَوْ كَرِهَ لَّن يَتَقَبَّلَ مِنكُم انكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله و برسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسال ولا ي وَنَصَلَاتَ إِلَّا وَهُمْ مُكَسِّرَةٌ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ